وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا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 وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظللنا أ ن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى آمنا فمن ََ يؤمن ُِ بربه َِِِّ فلا ََ يخاف ََُ بخسا َ ولا ََ رهقا َ و َ أ َ ن َ ا منا ِ المسلمون َُِْْ ومنا َِ القاسطون ََُِْ فمن ََ أ َ س ْ ل َ م َ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ تحروا ََ رشدا ًََ و َ أ َ م َ ا القاسطون ََُِْ فكانوا ََُ لجهنم َََِّ حطبا ًََ